إذا السَّماءُ شَقَّتْ وَأَدِنَة ل ربِّهَا وَحُقَّتْ وَإِذ الأررضُ مُددةت وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخََّت وَأَذِنَةْ مِ رَبِّهَا وَحُقَتْياأَُهَ الإِسَانُ إِكَ كَادِحٌ إلىى ربِّكَ كَدَحَم فَمُاق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 يخس لا سعنه انه كان في اهله مسرورا انه ظن ان ينحوق بل لا ان ربه كان به بطيرا فلا اقسم بالشفق وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ فَمَا لَهُم لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يَكْذِبُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ